أو يتلعثم أو يتأتى، وهذا دليل على ماذا؟ على جهل عظيم وعلى مسألة لا بد أن ننتبه لها ألا وهي الأمية الشرعية. نفقه شيء كبير من مسائل الدنيا، ولكن تعال إلى مسائل الدين تجد بأن جمعا كبيرا منا يجهل امورا شرعية مهمة. ولا أنسى اني مره أن سالت أحده. وقد تقدم إلى وظيفة دينية اذكر لي صفة التيمم فقال التيمم أن تضرب الأرض, أن تضرب الأرض بكفيك ثم تمسح وجهك وتمسح الكفين وتمسح القدمين قلت لعل الرجل قد وقع في سهو أو سبق في اللسان لما ذكر مسح القدمين فقلت له يا شيخ في التيمم نمسح القدمين قال نعم تيمم نمسح القدمين وهذا طبعا تيمم جديد ما أمرنا به ولم يشرع لنا في شرعنا وفي ديننا في التيمم لا يوجد مسح القدمين ولكن هذا بسبب ماذا جهل بمسائل الشرع ومسائل الدين وليس الجهل في حد ذاته عيب وخطأ فأنا أجهل أشياء كثيرة جدا وفلان يجهل أشياء كبيرة جدا وكلنا ما خرجنا من بطون أمهاتنا ونحن أهل العلم وأهل فكر ولكن علينا أن نتعلم وأن نسأل الله عز وجل المزيد من فضله وبركته كما قال الله عز وجل لنبينا صلى الله عليه وسلم وقل رب زدني علما عنوان محاضرتنا رعاكم الله وبارك الله فيكم تراحم ولكن قبل أن أبدأ بهذه بهذا العنوان أود أن أنبه على نقطة مهمة جدا من عقيدة أهل السنة والجماعة بات الأسماء الحسنا والصفات الأولى لله عز وجل ومن أكثر الأسماء الحسنى التي وردت في القرآن العظيم اسم الله الرحيم كما قال ربنا جل جلاله نبأ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وفي سورة الفاتحة الرحمن الرحيم وأيضا وإن ربك له العزيز الرحيم آيات كثيرة جدا يدل على اثبات هذا الاسم لربنا سبحانه وتعالى ومن الإيمان بالاسماء الحسنى أن نعبد الله عز وجل بمعاني هذه الأسماء يعني الله عز وجل رحيم ويحب من عباده الرحماء الله عز وجل كريم ويحب من عباده الكرماء والله عز وجل ستير وي من عباده الذين يسترون على الخلق ويسترون على الناس لذلك كان عنوان هذه المحاضرة تراحموا لأننا إذا رحمنا الناس رحمنا الله سبحانه وتعالى فالجزاء من جنس العمل حدثنا نبينا صلى الله عليه وسلم وذكر لنا أن مرأة بغي سقط كلبا يلهث من العطش ماءا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 من أسرف ووقع في الذنوب وآذ الخل وظلم الناس نقول له الجزاء من جنس العمل وأيضاً من رحم الناس وأكرمه وأحسن إليهم نقول له الجزاء من جنس العمل جاءت امرأة إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم تسأل شيئاً من الصدقه النبي عليه الصلاة والسلام ما كان موجوداً وكان مع هذه المرأة ثنتين من بناتها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 وانظروا بارك الله فيكم بعض الناس كيف ان ما يرحم الخلق وما يرحم الناس كيف ما يرحم الناس في الدعوه إلى الله عز وجل احيانا قد يفتح على الإنسان بعض أبواب الطاعة وبعض أبواب العبادة فيبدأ ينظر إلى العصاة وإلى أصحاب التقصير نظرة استياء ونظرة احتقار بل بعضهم يكاد أن يصرح برسانة أن هؤلاء العصاة سيكونون من أهل النار. وأنه لأنه يفعل الطاعات والأعمال الصالحة قد أخذ صكا وتوقيعا بدخول الجنة وهذا من أخطر الأبواب ومن أعظم أبواب الشر لذلك كان يقول بعض اهل العلم من أعظم تلبيس الشيطان على بعض العباد أن يبتلى بغرور الصالحين ما معنى غرور الصالحين؟ يظن بأن المجتمع كله فاسد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 والله لا يغفر الله لك فقال الله عز وجل من هذا الذي يتألى عليه أني لا اغفر لفلان قد غفرت له واحبطت عملك نسأل الله عز وجل العفو والعافية لذلك أيها الاحبه الكرام من أسباب انتشار جماعات الهلو والتطرف والعياذ بالله أنهم عظَّموا أنفسهم ونظروا إلى غيرهم نظر ازدراء ونظرة احتقار وحقيقة كم يوجد من خير عظيم في ابناء المسلمين حتى انك والله تجد الرجل المقصر احيانا تاتي عليه مواقف ينصر فيها دين الله عز وجل ويبذل المال ويتصدق ويذع عن سنه النبي صلى الله عليه وسلم ويقدم صدقه لله عز وجل ما يفوق بها غيره كثيرا فاياك أن تجري الناس وارحم الناس ابن القيم ماذا يقول يقول رحمة الله تعالى عليه واجعل لوجهك مبلتين كلاهما من خشيه الرحمن باقيتان لو شاء ربك كنت ايضا مثلهم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 ماذا صنع نبينا صلى الله عليه وسلم أنصت إليها واصغى إليها واستمع لكلامها هكذا كانت أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا كان يرحم الناس وينصحهم بالحكمة والموعظة الحسن ثبت أنه قال لمعاذ رضي الله عنه وأرضاه يا معاذ والله لا احبك في الله لا تنسوا النبي صلى الله عليه وسلم نبي ورسول. وقائد هذه الامه وكبير في السن ومعاذ رضي الله عنه وارضاه من الشباب الصغار من صغار الصحابه ومن الشباب شباب الصحابه رضي الله عنهم اجمعين فالنبي عليه الصلاه والسلام يقول لمعاذ والله اني أحبك في الله رد معاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم و والله الله يا رسول الله احبك في الله فقال له نبينا صلى الله عليه وسلم يا معاذ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 وعلمه التأوي شوف هذه الكلمات الطيبة كم فيها من تشجيع ومن حث لهؤلاء الصغار على الاقبال على طاعة الله مرت الأيام والليالي وصار عبد الله بن عباس أحد كبار علماء الصحابة حتى قال بعض الصحابة حضرت الموسم فقام عبد الله بن عباس وفسر سورة النور تفسيرا لو سمعه الترك والعجب لدخلوا في الإسلام لروعة كلامه ولعظم بيانه وغزارة علمه رضي الله تعالى عنه وارضاه لذلك قال الله عز وجل فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضا غليظ القل لانفضوا من حولك لذلك نتبع في الدعوة إلى الله عز وجل أسلوب الرحمه ونشفق على الناس ولا نحكم عليهم بدخول جنة أو بخلود في النار نتكلم عن حصات المسلمين فإن هذا أمر ايها الأحبة الأفاضل لا يعلم به إلا ربنا جل جلاله أيضا من مجالات التراحم أن نتراحم مع الآباء والأمهات وهذا أمر ذكره الله عز وجل في القرآن العظيم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 فإذا كنت تريد من أبنائك إذا وصلت إلى هذا العمر أن يصبروا عليك اصبر أيضاً على بر الوالد ولو أسمعك والدك كما أسمعك كنت مرة في رحلة من رحلات العمرة وكان معنا رجل كبير في السن لا اخفيكم أنه كان شرس الطباع سيء الكلام قاسي جدا في التعامل مع بعض أولاده الذي كان معنا كان عنده بعض ابنائه وقد ذهب معنا في العمره وكان الشديد البر بوالده ومعها رغم البر الشديد يشتمه هذا الوالد ويسبه ويتكلم معه بالكلام السيئ ولا يزداد هذا الولد إلا برا بوالده هذا تطبيق قول الله عز وجل واخفض لهما جناح الذل من الرحمه حتى أن بعض الأبناء وهم كما يقول والدي عندما يغضب يريد أن يرفع يده كي يضربني فأذهب إليه وأقول يا والدي أنا ولدك فافعل بي ما شئت هذا طبق قول الله عز وجل واخفض له ما جناح الذل من الرحمة ثبت عن أبي هريره رضي الله عنه وارضاه أنه كان عنده بستان ازرع فكان إذا دخل البستان وأمه في هذا البستان نادى بأعلى صوته السلام عليك ورحمة الله وبركاته يا امه تقول له أمه وعليك السلام ورحمة الله وبركاته يا ولد فيقول لها رحمك الله كما ربيتيني صغيرا فتقول له ورضي الله عنك كما بررتني كبيرا إذا لا تنسوا الرحم والتراحم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 بالكلام القبيح ويتمادى معها ظلما وبغيا وعدوانا والعياذ بالله وبعض الرجال هداهم الله عز وجل إذا قالت له زوجته خاف ربك لا تفعل مثل هذا قال تعرفيق القبلوي انا مرت عليه حادثه شخصيا اي والافاضل قال تعرفيق القبلوي قومي وصلي ركعتين وجعي علي مثل ما تبغين جبروت وطغيان والعياذ بالله هذه والعياذ بالله قسوه قلب نسال الله عز وجل العفو والعافي قال نبينا صلى الله عليه وسلم للصحابه الكرام استوسوا بالنساء خير وكان صلى الله عليه وسلم يقول خيركم خيركم لأهله. وما ضرب نبينا صلى الله عليه وسلم امراه قط ما كان النبي صلى الله عليه وسلم بالذي يمد يده على اهل بيته لذلك عائشه رضي الله عنها كانت تسال كيف كانت اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم فكانت تقول كان خلقه القران لكن الانسان قد يتظاهر امام الناس بان عنده خلق حسن وخلق طيب ما عندك اي مشكله في هذا ولكن مع اهل بيتك ان اهل بيتك يشهدون لك بانك صاحب خلق حسن اذن هذا دليل على, أنك على ان تعاملك معهم من اعظم انواع التعامل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 جاءها نبينا صلى الله عليه وسلم وهو يقول دثروني دثروني فما استهزأت بالنبي عليه الصلاة والسلام وما سخرت منه بل ثبتت ووقفت معه وقالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا حقيقة أيها الأفاضل لو الواحد مننا الآن راح عن زوجته وقال لها دثروني دثروني رأيت شيئا غريبا أول كلمة ستقول لها المرأة عن الزوج ماذا ستقول عنه فلان في عقله ماذا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 تصنع مثل هذا إذا رأت زوجها مريضاً تقرأ عليه وإذا رأته مهموماً خففت عنه وإذا رأته مشغولا لم تحدثه ببعض الأمور التي قد تكدر خاطرة لذلك خديجة رضي الله عنها وأرضاها بشرت ببيت في الجنة من قصر لا صخب فيه ولا نصر جزاء الوفاقة أكرمت النبي صلى الله عليه وسلم فاكرمها الله جل جلاله أيضاً من مجالات التراحم الرحمة بالأبناء جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الحسن بن علي بن طالب فقال له أحد الصحابة إنكم تقبلون أولادكم إن لي عشرة من الولد ما قبلت احدا منهم فقال نبينا صلى الله عليه وسلم أو أملك ان نزع الله الرحمة من قلبك وفي لفظ آخر إن الله من لا يرحم لا يرحم اسال الله العفو والعافية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 لأنه رأى مجموعه من الصحابة فقراء ما عندهم شيء فقام خطيبا بالناس وشجعهم على الصدق فجاء رجل من الصحابة بصرة جره كبيرة ووضعها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فلما رآه الصحابة تصدق جاء, جاء مجموعه منهم وتصدق بالصدقة العظيمة قال الراوي فتهلّل وجه النبي صلى الله عليه وسلم كأنه مذهبه كأنها قطعة ذهب كأن وجه النبي صلى الله عليه وسلم قطعة, قطعة ذهب تتلألأ فرحا لأن هؤلاء قد قضيت حاجته إذا رأيت فقيراً أو مسكيناً لا تسخر به لا تستهزئ منه لا يعني تطلق عليه الضحكات والعياذ بالله السائل وأما السائل فلا تنهر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 تتصدق به يعني في صندوق التبرعات لو وضعت درهم ربع درهم نصف درهم انت تتعامل مع الله الكريم والله عز وجل لا يرد عبدا اقبل عليه فتصدقوا وارحموا الضعفاء وارحموا المساكين وقولوا معهم ثم آخر نقطه اختم بها بارك الله فيكم احيانا قد ما يتيسر ان نرحم الضعفاء والمحتاجين والمساكين باموالنا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 باسمائه الحسنى وصفاته العلا ان يرحمنا وان يعتق رقابنا من النار ونجعلنا من المقبولين وان يتقبل منا الصيام والقيام ونجعلنا مباركين مباركين اينما كنا وان يجعل هذا البلد آمنا ما إن الوسائر بلاد المسلمين وأن يحفظ ولي أمرنا وأن يحفظ نائبه ولي عهده وأن يوفق جنودنا المرابطين وأن يسدد رميهم ورأيهم وأن ينصرهم على القوم الظالمين المعتدين اللهم أحصي عدونا عددا واقتلهم بددا ولا تقادر منهم احدا وزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم